وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۚ فِتْنَةَ الْأَحْزَابِ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هل يغرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبون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 الذين تُلَتِّي أُورِثْتُمُها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ